إ ن احسنتموا ل أ ن ف س ك م و إ ن أ س ا ت م و ا فلها فاذا جاء وعد ا ل آ خ ر ه ليسوءوا وجوهكم, ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علوا تتبيرا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 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش ي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه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 قل لو كان معه آ ل ه ه كما تقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهم و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 فسينغضون إ ل ي ك رؤوسهم ويقولون متاه و قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ ن لبثتمو الا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أ ح س ن إ ن الشيطان ينزغ بينهم إ ا ن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم إ ن يشا يرحمكم او إ ن يشا يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض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 أ ق ر ب و ي ر ج و ن رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محذورا و إ ن من ق ر ي ة إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم ا ل ق ي ا م ة أ و معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب م س ت و ر ا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 فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س قال اسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني إ ل ى يوم القيامه لاحتنكن ذريته إ ل ا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم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 فلما نجاكم إ ل ى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا, يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا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 قل إ ئ ن اجتمعت الانس والجن على أ ن ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا